بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنواصل القراءه في المختصر في التفسير اليوم ان شاء الله ننهي الجزء الثاني نسال الله تبارك وتعالى التوفيق والاعانه اروع بالله الشيطان الرجيم سيقول السفهاء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 إلا لنعلم علم ظهور يترتب عليه الجزاء من يرضى بما شرعه الله ويذعن له فيتبع الرسول ونعلم علم ظهور كذلك من يرتد عن دينه ويتبع هواه فلا يذعن لما شرعه الله ولقد كانت حادثة التحويل عن القبلة الأولى عظيمة إلا على الذين وفقهم الله للإيمان به وبأن ما يشرعه لعباده إنما يشرعه لحكم بالغة وما كان الله ليضيع إيمانكم بالله وعملكم الصالح ومنه صلاتكم التي صليتموها قبل تحويل القبلة إن الله بالناس لرؤوف رحيم فلا يشق عليهم ولا يضيع ثواب أعمالهم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن ولينك قبلة ترضاها وولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين موتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم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 بدل القبلة التي أنت عليها الآن فصرف وجهك إلى جهة بيت الله الحرام بمكة المكرمة وأينما كنتم أيها المؤمنون فتوجهوا إلى جهته عند أداء الصلاة وإن الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ليعلمون أن تحويل القبلة هو الحق المنزل من خالقهم ومدبر أمرهم لثبوته في كتابهم وليس الله بغافل عما يعمل هؤلاء المعرضون عن الحق بل هو سبحانه عالم بذلك وسيجازيهم عليه ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بسابع قبلتهم وما بعضهم بسابع قبلت بعض ولئن تبعت أهواء هم بعض ولئن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 إذ لمن الظالمين بترك الهدى واتباع الهوى وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم للدلالة على شناعة متابعتهم وإلا فإن الله قد عصم نبيه من ذلك فهو تحذير لأمته من بعده فوائد من الآيات أولا أن الاعتراض على أحكام الله وشرعه والتغاكل عن مقاصدها دليل على السفه وقلة العقل ثانيا فضل هذه, الأمة وشرفها فضل هذه الأمة وشرفها حيث أثنى عليها الله ووصفها بالوسطية بين سائر الأمم ثالثا التحذير من متابعة أهل الكتاب في أهوائهم لأنهم أعرضوا عن الحق بعد معرفته رابعا جواز نسخ الأحكام الشرعية في الإسلام زمن نزول الوحي حيث نسخ التوجه إلى بيت المقدس وصار إلى المسجد الحرام الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليفهمون الحق وهم يعلمون الذين آتيناهم الكتاب من علماء اليهود والمصارى يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم معرفة تامة كما يعرفون أولادهم ويميزونهم من غيرهم ومع ذلك فإن طائفة منهم ليفتمون الحق الذي جاء به حسدا من عند أنفسهم يفعلون ذلك وهم يعلمون أنه الحق فالحق من ربك فلا تكونن من هذا هو الحق من ربك فلا تكونن أيها الرسول من الشاكين في صحته ولكل وجهة هو مليها فاستبقوا الخيرا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على ولكل أمة من الأمم جهة يتجهون إليها حسية كانت أو معنوية ومن ذلك اختلاف الأمم في قبلتهم وما شرع الله لهم فلا يضر تنوع وجهاتهم ان كان بأمر الله وشرعه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 وما أَمْرُ اللَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ أَيِّ مَكَانٍ خَرَجْتَ وَأَيْنَمَا كُنْتَ أَيُّهَا النَّبِيُّ أَنْتَ وَأَتْبَاعُكَ وَأَرَدْتَ الصَّلَاةَ فَاسْتَقْبِلْ جِهَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَإِنَّهُ الْحَقُّ الْمُوحَى بِهِ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بل هو مطلع عليه وسيجازيكم به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 ومن أي مكان خرجت أيها النبي وأردت الصلاة فاستقبل جهة المسجد الحرام وبأي مكان كنتم أيها المؤمنون فاستقبلوا بوجهكم جهته إذا أردتم الصلاة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 واشكروني ولا تكفرون فاذكروني بقلوبكم وجوارحكم، أذكركم بالثناء عليكم والشغض لكم فالجزاء من جنس العمل واشكروا لي نعمي التي أنعمت بها عليكم ولا تكفروني بجهودها واستعمالها فيما حرم عليكم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاح. الله مع يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله اسالوا العون من الله على كل شؤونكم بالتخلق بالصبر الجميل وإقامة الصلاة على نحو ما أمر الله إن الله مع الصابرين يوفقهم ويعينهم فوائد من الآيات ترك الجدال والاشتغال بالطاعات والمسارعة إلى الله أنفع للمؤمن عند ربه يوم القيامة ثانيا أن الأعمال الصالحة الموصلة إلى الله متنوعة ومعددة ولا بأس أن يختار المؤمن ما يميل إليه منها ويناسب حاله ثالثا الاستعانة بالصبر والصلاة من أعظم ما يعين العبد على أمور دينه ودنياه ولا تقولوا لم يقتلوا سبيل الله بل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 ولا بِشَيْءٍ بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأمبوس وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الصابرين. ولا ولا, نمتحنا ولا, نمتحنا ولا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 الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة من تلك المصائب قالوا برضا وتسليم إن ملك لله يتصرف فينا بما يشاء. وإنا إليه راجعون يوم القيامة فهو الذي خلقنا وتفضل علينا بمختلف النعم وإليه مرجعنا ونهاية أمرنا أولئك عليهم صدقات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أولئك المتصفون بهذه الصفه لهم ثناء من الله عليهم في ملأ الملائكة الأعلى ورحمة تنزل عليهم وأولئك هم المهتدون إلى طريق الحق إن الصفاء والمروة من شآد الله فمن حج البيت أو اعتمر الجبلين المعروفين بالصفا والمروه قرب الكعبة من معالم الشريعة الظاهرة فمن قصد البيت لأداء نسك الحج أو نسك العمرة فلا إثم عليه أن يسعى بينهما وفي نفي الإثم هنا طمأنة لمن تحرج من المسلمين من السعي بينهما اعتقادا أنهما من أمر الجاهلية وقد بين تعالى أنهما من مناسك الحج ومن فعل المستحبات من الطاعات متطوعا بها مخلصا فإن الله شاكر الله يقبلها منه ويجازيه عليها وهو العليم بمن يفعل الخير ويستحق الثواب إن الذين يحكمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما غيناه للناس في الكتاب أولا إن الذين يخفون ما أنزلنا من البينات الدالة على صدق النبي وما جاء به من اليهود والنصارى من بعد ما أظهرناه للناس في كتبهم أولئك يطردهم الله من رحمته ويدعو عليهم بالطرد من رحمته الداعون من الملائكة والأنبياء والناس أجمعين إلا الذين تابوا وأصبحوا وعينوا فأولئك أطرد عليهم وعلى إلا الذين تابوا إلى الله من كتمان تلك الآيات الواضحات وأصلحوا أعمالهم الظاهرة والباطنة وبينوا ما كتموه من الحق والهدى فأولئك أقبل توبتهم وأنا التواب على من تاب من العباد الرحيم بهم إن الذين كفروا وماتوا كفار أولئك عليهم لعنة أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس يجمعين إن الذين كفروا وماتوا على الكفر قبل أن يتوبوا منه أولئك عليهم لعنة الله بطردهم من رحمته وعليهم دعاء الملائكة والناس كلهم بالطرد من رحمة الإبع... من رحمة الله والإبعاد منها خالدين فيها لا عنهم هم ملازمين هذه اللعنة لا يخفف عنهم العذاب ولو يوما واحدا ولا يمهلون يوم القيامة وإلهكم إله واحد لا إله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 فوائد من الآيات اولا الابتلاء سنة الله تعالى في عباده وقد وعد الصابرين على ذلك بأعظم الجزاء وأكرم المنازل ثانيا من أعظم الآثام وأشدها عقوبة كتمان الحق الذي أنزله الله والتلبيس على الناس وإضلالهم عن الهدى الذي جاءت به الرسل ثالثا مشروعية السعي بين الصفا والمروه لمن حج البيت أو اعتمر ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس آيات لقوم يعقلون إن في خلق السماوات والأرض وما فيهما من عجائب الخلق وفي تعاقب الليل والنهار وما يحملانه من حياة وموت وفرح وحزن وغنا وفقر وفي السفن التي تجري في مياه البحار حاملة ما ينفع الناس من طعام ولباس وتجارة وغيرها مما يحتاجون إليه وفيما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بما ينبت فيها من الزرع والكلة وفيما نشره فيها من كائنات حية وفي تحويل الرياح من جهة لجهة وفي السحاب المدلل بين السماء والأرض إن في كل ذلك لدلائل واضحة على وحدانيته سبحانه لمن يعقلون الحجج ويفهمون الأذلة والبراهين ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم فحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا ومع تلك الايات الواضحه فان من الناس من يتخذ من دون الله الهه يجعلونهم نظراء لله تعالى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 جميعا هو الله وانه شديد العذاب لمن عصاه لو يرون ذلك لما اشركوا معه احدا اتبر الذين اتبروا من الذين اتبروا راه العذاب وفقطعت ذلك حين يتبرأ الرؤساء المتبوعون من الضعفاء الذين اتبعوهم لما يشاهدونه من أهوال يوم القيامة وشدائده وقد تقطعت بهم كل أسباب النجاة ووسائلها وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يجبون حسرات عليهم ومنهم بخارجين منا وقال الضعفاء والاتباع ليت لنا رجعه الى الدنيا فنتبرأ من رؤسائنا كما تبرأوا منا وكما أراهم الله العذاب الشديد في الاخره يريهم عاقبه متابعتهم لرؤسائهم على الباطل ندامات واحزان وليسوا بخارجين ابدا من النار <تصفيق> يا ايها الناس كلوا في الارض حلالا طيبا ولا سكلوا مما في الأرض من حيوان ونباك وأشجار مما كان كسبه حلالا وكان طيبا في نفسه غير خبيث ولا تتبعوا أعمال الشيطان ووساوسه إنه لكم عدو واضح العداوة ولا يجوز لعاقل أن يتبع عدوه الذي يحرص على إيذائه وضلاله إنها يأمركم بالسرط والفحش وأن على الله لا فهو إنما يأمركم بما يسوء من الآتان وما يعظم من الذنوب وبأن تقولوا على الله في العقائد والشرائع بغير علم جاءكم عن الله أو رسله فوعدوا من الآيات اولا في الكون مخلوقات وآيات كلها تدل على عظمة الله وعلى قدرته وعلى أنه المعبود بحق دون سواه ولا يدرك هذا إلا العقلاء ثانيا المؤمنون بالله حقا هم أعظم الخلق محبة لله تعالى لأنهم يطيعونه على كل حال في السراء والضراء ولا يشركون معه أحدا ثالثا في يوم القيامة تنقطع كل الروابط ويبرأ كل خليل من خليله ولا يبقى إلا ما كان خالصا لله تعالى رابعا لا عذر عند الله تعالى لمن يتابع رؤساء الضلال معطلا عقله مخالفا فطرته خامسا عظم فضل الله تعالى على خلقه حيث سخر لهم ما في الأرض جميعا وجعله حلالا طيبا وإذا قيل طيب لهم اتبعوا ما ألفنا عليه لو كان آباءهم لا يعملون ولا وإذا قيل لها الكفار اتبعوا ما أنزل الله من الهدى والنور، قالوا معاندين، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من المعتقدات والتقاليد. أن يتبعون آباءهم ولو كانوا لا يعقلون شيئا من الهدى والنور ولا يهتدون إلى الحق الذي يرضى الله عنه وَإِنَّا الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءٌ ومثل الذين كفروا في اتباعهم لآبائهم كالراعي الذي يصيح مناديا على بهائمه فتسمع صوته ولا تفهم قوله فهم صم عن سماء الحق سماعا ينتفعون به بكم قد خرست ألسنتهم عن النطق بالحق عمي عن إبصاره ولهذا لا يعقلون الهدى الذي تدعوهم إليه يا ما الذين قلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه فعبدون يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله قلوا من الطيبات التي رزقكم الله وأباحها لكم واشكروا لله ظاهرا وباطنا ما تفضل به عليكم من النعم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 إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم ومن رحمته أنه تجاوز عن اكل هذه المحرمات عند الاغصرار إِنَّ <تصفيق> الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَرَ اللَّهِ مَا الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ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 ولا يكلمهم الله يوم القيامة بما يحبون بل بما يسوؤهم ولا يثني عليهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والحذاب بالمغفرة فما أصدرهم على النار أولئك المتصفون بكتمان العلم هم الذين استبدلوا الضلالة بالهدى لما كتموا العلم الحق واستبدلوا عذاب الله بمغفرته فما اصبرهم على فعل ما يسبب لهم دخول النار كانهم لا يبالون بما فيها من عذاب لصبرهم عليها ذلك بأن الله الكتاب بالحق وإن الذي اختلفوا في الكتاب لفي شغاق ذلك الجزاء على كتمان العلم والهدى بسبب أن الله نزل الكتب الإلهية بالحق وهذا يقتضي أن تبين ولا تكتم وإن الذين اختلفوا في الكتب الإلهية فآمنوا ببعضها وكتموا بعضها لفي جانب بعيد عن الحق فوائد من الآيات أولا أكثر ضلال الخلق بسبب تعطيل العقل ومتابعة من سبقهم في ضلالهم وتقليدهم بغير وعي ثانيا عدم انتفاع المرء بما وهبه الله من نعمة العقل والسمع والبصر يجعله مثل من فقد هذه النعم ثالثا من أشد الناس عقوبة يوم القيامة من يكتم العلم الذي أنزله الله والهدى الذي جاءت به رسله تعالى رابعا من نعمة الله تعالى على عباده المؤمنين أن جعل المحرمات قليلة محدودة وأما المباحات فكثيرة غير محدودة ليس الضغط أن يطول وجوهك قبل والمغرب ولكن مجرد الاتجاه إلى جهة المشرق أو المغرب والاختلاف في ذلك ولكن الخير كل الخير في من آمن بالله إلها واحدا وآمن بيوم القيامة وبجميع الملائكة وبجميع الكتب المنزلة وبجميع الأنبياء دون تفريق وآت المال مع حبه والحرص عليه ذوي قرابته واليتامى والفقراء والغريب الذي انقطع في السفر عن أهله ووطنه والذين والذين تعرض لهم حاجة توجب سؤال الناس وآت المال في تحرير الرقاب من الرق والأسر وأقام الصلاة بالإتيان بها تامة على ما أمر الله وآت الزكاه الواجبه والذين يوفون بعهدهم اذا عاهدوا والذين يصبرون على الفقر والشده وعلى المرض وفي وقت شده القتال فلا يفرون اولئك المتصفون بهذه الصفات هم الذين صدقوا الله في ايمانهم واعمالهم واولئك هم المتقون الذين امتثلوا ما امرهم الله به واجتنبوا ما نهاهم الله عنه يا ايها الذين هم كتب عليكم لما كنتم اعداء ثم كرمكم فامسكوا عن الفحشاء والمنكر وتوبوا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 فإن عفا المقتول قبل موته أو عفا ولي المقتول مقابل الديه وهي مقدار من المال يدفعه القاتل مقابل العفو عنه فعلى من عفا اتباع القاتل في طلب الديه بالمعروف لا بالمن والاذى وعلى القاتل أداء الديه باحسان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 ولكم فيما شرعه الله من القصاص حياة لكم بحقن دماءكم ودفع الاعتداء بينكم يدرك ذلك أهل العقول الذين يتقون الله تعالى بالامقياد لشرعه والعمل بأمله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت انترج خيرا وصية عدوانيه والأقربين بالمعروف حقا ناما فرض عليكم إذا حضر أحدكم على الموت وأسبابه ان ترك مالا كثيرة أن يوصي للوالدين ولذوي القرابة بما حده الشرع وهو أن لا يزيد عن ثلث المال وفعل هذا حق مؤكد على المتقين لله تعالى وقد كان هذا الحكم قبل نزول آيات المواريث فلما نزلت آيات المواريث بينت من يرث من الميت.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 ثانيا من أعظم ما يحفظ الأنفس ويمنع من التعدي والظلم تطبيق مبدأ القصاص الذي شرعه الله تعالى في النفس وما دونها ثالثا عظم شأن الوصية ولا سيما لمن كان عنده شيء يوصي به وإثم من غير في وصية الميت وبدل ما فيها فمن خاف من موسى جنفا أو إثنا بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور صحيح فمن علم من صاحب الوصية ميلا عن الحق أو جورا في الوصية فأصلح ما أفسد الموصي بنصحه وأصلح بين المختلفين على الوصية فلا إثم عليه بل هو مأجور على إصلاحه إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم يا قيوه الذين آمنوا كتب عليكم الصِّيَامُ كَمَا كتب عَلَى الَّذِينَ مُنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله فرض عليكم الصيام من ربكم كما فرض على الأمم من قبلكم لعلكم تتقون الله بأن تجعلوا بينكم وبين عذابه وطاية بالأعمال الصالحة ومن أعظمها الصيام أياما معجودا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى النذير يطيقونه فذية طعام مسكين فمن طوع خيرا فهو خير له وعلى الصيام المفروض عليكم أن تصوموا أياما قليلة من السنة فمن كان منكم مريضا مرضا يشق معه الصوم أو مسافرا فله, فله أن يفتر ثم عليه أن يقضي بقدر ما أفطر من الأيام وعلى الذين يستطيعون الصيام فدية إذا أفطروا وهي إطعام مسكين عن كل يوم يفطرون فيه وصومكم خير لكم من الإفطار وإعطاء الفدية إن كنتم تعلمون ما في الصوم من الفضل وكان هذا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 أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي والنؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك أيها النبي عبادي عن قربي وإجابتي لدعائهم فاني قريب منهم عالم بأحوالهم سامع لدعائهم فلا يحتاجون إلى وسطاء.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 فرض الله الصوم على هذه الأمة وعلى سائر الأمم السابقة لها لأنه يحقق التقوى ويعين على لزومها ثانيا فضل الله شهر رمضان بإنزال القرآن فيه فهو شهر القرآن ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع جبريل في رمضان ثالثا شريعة الإسلام قامت في أصولها وفروعها على التيسير ورفع الحرج فما جعل الله علينا في الدين من الحرج رابعا مشروعية التكبير ليلة العيد ويومه شكرا لله على نعمه واعترافا له بالفضل خامسا قرب الله تعالى من عباده وإحاطته بهم وعلمه التام بأحوالهم ولهذا فهو يسمع دعاءهم ويجيب سؤالهم أحبا لكم ليلة الصيام وقفوا إلى نسانكم هن لباس لكم وأنت لباس لهم علم الله أنكمكم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 علم الله أنكم كنتم تخونون أنفسكم بفعل ما نهاكم عنه، فرحمكم وتاب عليكم وخفف عنكم فالآن جامعوهن واطلبوا ما قدر الله لكم من الذرية وكلوا واشربوا في الليل كله حتى يتبين لكم طلوع الفجر الصادق ثم أكملوا الصيام بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر حتى تغيب الشمس ولا تجامعوا النساء وأنتم معتكفون في المساجد لأن ذلك يبطله تلك الأحكام المذكورة هي حدود الله بين الحلال والحرام فلا تقربوها أبدا، فإن من اقترب من حدود الله يوشك أن يقع في الحرام وبمثل هذا البيان الواضح الجلي لتلك الأحكام يبين الله آياته للناس لعلهم يتقونه بفعل ما أمر وترك ما نها. ولا تكرو أنواركم بينكم بالباطل. وتدلوا بها إلى الحكام لتأخذوا فريقاً من أموال الناس بالغذب وأنتم تعلمون ولا يأخذ بعضكم مال بعضكم بوجه غير مشروع كالسرقة والغصب والغش ولا تخاصموا بها إلى الحكام لتأخذوا طائفة من أموال الناس متلبسين بالمعصية وأنتم تعلمون أن الله حرم ذلك فالاقدام على الذنب مع العلم بتحريمه أشد قبحا وأعظم عقوبة اسألونك عن الأهلة قل هي المراقبة للناس والحج وليس الضر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البرق <تصفيق> من التقار قولك أيها, ايها الرسول عن تكوين الاهله وتغير احوالها قل مجيبا اياهم عن حكمه ذلك انها مواقيت للناس يتعرفون بها اوقات عباداتهم كاشهر الحج وشهر رمضان وتمام الحول في الزكاه ويتعرفون على أوقاتهم في المعاملات كتحديد آجال الديات والديون وليس البر والخير أن تأتوا البيوت من ظهورها عند اشرامكم بالحج أو العمرة كما كنتم تزعمون في الجاهلية ولكن البر حقيقه بر من اتقى في الظاهر والباطن واتوا البيوت من أبوابها فهو ايسر لكم وأبعد عن المشقة لأن الله لم يكلفكم بما فيه عسر ومشقة عليكم واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية من العمل الصالح علكم تفلحون بنيل ما ترغبون فيه والنجاة مما ترهبون منه وقاتلوا في سبيل الله ولا تعتزون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 وهو لزوم المسجد للعبادة ولهذا ينهى عن كل ما يعارض مقصود الاعتكاف ومنه مباشرة المرأة ثالثا النهي عن أكل أموال الناس بالباطل وتحريم كل الوسائل والأساليب التي تقود لذلك ومنها الرشوة رابعا البر والتقى حقيقة يكون باتباع الشريعه وتعظيم حدودها البر والتقوى حقيقة يكون باتباع الشريعة وتعظيم حدودها خامسا تحريم الاعتداء والنهي عنه لأن هذا الدين قائم على العدل والإحسان وقتلوهم حيث ثقبتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والبتنة أشر من القتل ولا تقاتلوهم عند ال... الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء واقتلوهم حيث لقيتموهم وأخرجوهم من المكان الذي اخرجوكم منه وهو مكة والفتنه الحاصلة بصد المؤمن عن دينه ورجوعه إلى الكفر أعظم من القتل ولا تبدأوهم بقتال عند المسجد الحرام تعظيما له حتى يبدؤوكم بالقتال فيه فإن بدأوا بالقتال في المسجد الحرام فاقتلوهم ومثل هذا الجزاء وهو قتلهم إذا اعتدوا في المسجد الحرام يكون جزاء الكافرين فَإِنْ انتهوا فَإِنَّ الله غفور رَحِيمٌ فَإِنْ انتهوا عن قتالكم وكفرهم فانتهوا عنهم إن الله غفور لمن تاب فلا يؤاخذهم بذنوبهم السَّابِقَةِ رحيم بهم فلا يعاجلهم بالعقوبة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين للجلال فإن انتهوا فلا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 وابتقوا الله, وابتقوا الله, أن الله مع المتقين الشهر الحرام الذي مكنكم الله فيه من الدخول إلى الحرم وأداء العمرة فيه عام سبع هو عوض وبدل عن الشهر الحرام الذي صدكم فيه المشركون عن الحرم عام ست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 وأنفقوا في سبيل الله ولا ترقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا في وأحسنوا. أنفقوا المال في طاعة الله من الجهاد وغيره ولا تلقوا بأنفسكم إلى الهلاك بأن تتركوا الجهاد والبذل في سبيله أو بأن تلقوا بأنفسكم فيما يكون سببا لهلاككم وأحسنوا في, في عباداتكم ومعاملاتكم وأخلاقكم إن الله يحب المحسنين في كل شؤونهم فيعظم, فيعظم لهم الثواب ويوفقهم للرشاد وأدموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحقوا حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى أو به أذى من رأسه ففذية من صيام فإذا أمنتم فأنت منتع في العمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيها من في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة عشرة تلك عشرة, تلك عشرة, عشرة كاملة عشرة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب وادوا الحج والعمره تامين مبتغين وجه الله تعالى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 وإن كان غير ممنوع من الحرم ففي الحرم يوم النحر وما بعده من أيام التشريق فمن كان منكم مريضا أو به أذى من شعر رأسه كقمل ونحوه فحلق رأسه بسبب ذلك فلا حرج عليه وعليه أن يفدي عن ذلك إما بصيام ثلاثة أيام أو بإطعام ستة مساكين من مساكين الحرم أو بذبحشات توزع على فقراء الحرم فإذا كنتم غير خائفين فمن استمتع منكم اداء العمرة في اشهر الحج وتمتع بما حرم عليه بسبب الاحرام إلى وتمتع بما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 ذلك التمتع مع وجوب الهدي أو الصيام للعاجز عن الهدي هو لغير أهل الحرم ومن يقيم قريبا من الحرم وأما أهل الحرم ومن يقيم قريبا منه فلا يتمتعون بالعمرة إلى الحج لأنه لا حاجة بهم إلى ذلك فهم لوجودهم بالحرم يتمتعون به دائما واتقوا الله باتباع ما شرع وتعظيم حدوده واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره فوائد من الآيات أولا مقصود الجهاد وغايته جعل الحكم لله تعالى وإزالة ما يمنع الناس من سماع الحق والدخول فيه ثانيا ترك الجهاد والقعود عنه من أسباب هلاك الأمة لأنه يؤدي إلى ضعفها وطمع العدو فيها ثالثا أجوب إتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما وجواز التحلل منهما بذبح هدي لمن منع عن الحرم الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا غفله ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقوا دياء اولي الالباب وقت الحج اشهر المعلومات تبدأ بشهر شوال وتنتهي بعشر ذي الحجة فمن أوجب على نفسه حج في هذه الأشهر وأحرم به حرم عليه الجماع ومقدماته ويتأكد في حقه الحرمة الخروج عن طاعة الله بابتكاب المعاصي لعظم الزمان والمكان ويحرم عليه الجدال المؤدي إلى الغضب والخصومة وما تفعل من خير اعلمه الله فيجازيكم به واستعينوا على أداء الحج بأخذ ما تحتاجون إليه من طعام وشراب واعلموا أن خير ما تستعين يمنون به في كل شؤونكم هو تقوى الله تعالى فخافوني بامتثال اوامري واجتناب نواهي يا ذوي العقول السليمه ليس عليكم تناهم أن فضلا من مرضكم فاذا آفقتم من حربات فاذكروا الله فذووا الله عن المشهد الحرام ليس عليكم إثم أن تطلبوا الرزق الحلال بالتجارة وغيرها في أثناء الحج فإذا دفعت من عرفات بعد وقوفكم فيها يوم التاسع متوجهين إلى مزدلفة ليلة العاشر من الحجة فاذكروا الله بالتسبيح والتهليل والدعاء عند المشعر الحرام بمزدلفة واذكروا الله لهدايته لكم إلى معالم دينه ومناسك حج بيته فقد كنتم من قبل ذلك من الغافلين عن شريعته ثم احبيبوا من حيث وذاب الناس واستغفروا الله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ثم ادفعوا من عرفات كما كان يصنع إبراهيم عليه السلام لا كما كان يصنع من لا يقف بها من أهل الجاهلية واطلبوا المغفرة من الله على تقصيركم في أداء ما شرع إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم فَإِذَا قَامْتُمْ مَنَاسِجَكُمْ فَادْخُلُوا اللَّهَ فَادْخُلُوا عَلَى آباءكم أَوْ أَشَدَّ دِكْرًا فَمِنَ الناس مَن يقول وإذا أنهيتم أعمال الحج وفرغتم منها فاذكروا الله واكثروا من الثناء عليه كفخركم بآبائكم وثنائكم عليهم أو أشد ذكرا منهم لأن كل نعمة تتنعمون بها هي منه سبحانه وتعالى والناس مختلفون فمنهم الكافر المشرك الذي لا يؤمن إلا بهذه حياة الدنيا فلا يسأل ربه إلا نعيمها وزينتها من الصحة والمال والولد وليس لهم نصيب مما أعد الله لعباده المؤمنين في الاخره لرغبتهم في الدنيا وإعراضهم عن الآثرة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآثرة حسنا وقنا عذابا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 أولئك الداعون بخيري الدنيا والآخرة لهم حظ من ثواب عظيم بما اكتسبوا من الأعمال الصالحة في الدنيا والله سريع الحساب على الأعمال فيثيب المحسنين ويعاقب المسيئين فواعد من الآيات أولا الحج عبادة يعظم فيها المؤمن شعائر الله ولهذا نهى تعالى فيها عما يخالف ذلك من الفحش في القول والفعل ثانيا جواز التجارة والسعي في الرزق في أثناء الحج لأنه لا تعارض بين الأمرين ثالثا مشروعية المبيت بمزدلفة للحاج ليلة العاشر ذي الحجة رابعا مشروعية الإكثار من ذكر الله تعالى عند اتمام نصف الحج خامسا اختلاف مقاصد الناس فمنهم من جعل همه الدنيا فلا يسأل ربه غيرها ومنهم من يسأله خير الدنيا والآخرة وهذا هو الموفق كيف حالكم الصراحه اللي بيحب يتوضى بيحب يصلي بقعتين ها طيب اللي بحب يتوضى كذا بقائكم ان شاء الله كيف الهمية ابن الشيخ طيبة لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لجال دون عليهم السيور قل بعض السلف أظنه أبو دريس الخولاني أبو مسلم الخولاني أبو دريس الخولاني نسيت وكان يجتهد يعني كثيرا اجتهد في الخير والطاعة والعباده والعلم إلى آخره فقال حتى يعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم تركوا بعدهم رجال. أوكي. احنا اشتاق لك في الخير يا شيخ يوسف. هلا يقول ترى يا بقولوا بعضهم شاكر يا شاكر يا شاكر يا شاكر يا شاكر يا شاكر يا شاكر يا شاكر يا محمد ما دخل له بنات لا في الامه رجال وهذه البنوة بنوة العلم لأن البنوة بنوة طين أنا ابن أبوي النسب هذه في بنوة العلم نحن أبناء النبي عليه الصلاة والسلام في العلم اجتهد يا اجتهد مع بعض نتعاون حتى نصل إلى آخر الطريق نسلق طريقا فيه فيها سهل الله به طريقا الجنة صلى الله من الفقرنا وإياكم أن يجعل أعمالنا خالصة الوجه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا الله في أيام معجلة فمن تعجل في يومين ترجمة <تصفيق> الله تثبير والتهليل في أيام قلائل هي الحاج عشر والثاني عشر والثالث عشر ذي الحجة فمن تعجل وخرج من منا بعد الرمي في اليوم الثاني عشر فله ذلك ولا اسم عليه لأن الله خفف عنه ومن تأخر إلى الثالث عشر حتى يرمي فله ذلك ولا حرج عليه وقد جاء بالأكمل واتبع فعل النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لمن اتقى الله في حجه فجاء به كما أمر الله واتقوا الله بانتسال أوامره واجتناب نواه وأيقن أنكم إليه وحده ترجعون وتصيرون فيجازيكم على أعمالكم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على قلبه وهو ألد الخصار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 والله لا يحب الفساد واذا ادبر عنك وفارقك سعى مشتهدا في الارض من اجل ان يفسد بالمعاصي ويكلف الزرع ويقتل المواشي والله لا يحب الفساد في الارض ولا يحب اهله واذا قيل له هدى الله اخذه العزه بالاسم فحسبه جهنم مردي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 ومن الناس مؤمن يبيع نفسه فيبذلها طاعة لربه وجهادا في سبيله وطلبا لمرضاته والله واسع الرحمة بعباده رؤوف بهم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا في ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عجو مبين يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله ادخلوا في الإسلام جميعه ولا تتركوا منه شيئا كما يفعل أهل الكتاب من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه ولا تتبعوا مسالك الشيطان لأنه لكم عدو واضح العداوة مظهرها فإن من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 من والملائكة والملائكة الله في هذن من والملائكة الأرض لا تتظر هؤلاء المتبعون مسالك الشيطان المائلين عن طريق الحق إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة إتيانا يليق بجلاله سبحانه في ظلل من استحاب للقضاء بينهم وتأتيهم الملائكة مشيطة بهم من كل جانب وعند وعندئذ يقضى امر الله فيهم ويفرغ منه وإلى الله سبحانه وحده ترجع أمور الخلائق وشؤونهم فوائد من الآيات اولا التقوى حقيقة لا تكون بكثرة الأعمال فقط وإنما بمتابعة هد الشريعة وللتزام بها ثانيا الحكم على الناس لا يكون بمجرد أشكالهم وأقوالهم بل بحقيقة أفعالهم الدالة على ما أخفته صدورهم ثالثا الإفساد بكل صوره في الأرض من صفات المتكبرين التي تلازمهم والله تعالى لا يحب الفساد وأهله رابعا لا يكون المرء مسلما حقيقة لله تعالى حتى يسلم لهذا الدين كله ويقبله ظاهرا وظاهرا باطنة. سبني إسرائيل كم أعطيناهم من آية بينه، ومن يبدل الله من بعد ما جاءت، من اسأل أيها النبي بني إسرائيل سؤال توبيخ لهم كم بين الله تعالى لكم من آية واضحة دالة على صدق الرسل فكذبتموها وأعرضتم عنها ومن يبدل نعمة الله كفرا وتكذيبا بعد معرفتها وظهورها فإن الله شديد العقاب للكافرين المكذبين زمين الذين كفروا الحياة الدنيا ويصخرون من الذين الذين <تصفيق> اتقوا الذين كفروا بالله الحياه الدنيا وما فيها من متع زائله وملذات منقطعه ويستهزئون بالذين امنوا بالله واليوم الاخر والذين اتقوا الله بفعل اوامره وترك نواهيه فوق هؤلاء الكافرين في الاخره حيث ينزلهم الله في جنات عدن والله يعطي من يشاء من خلقه بلا عد ولا حساب كان الناس امه واحدة فبعث الله النبيين مبشرين والموتين، ونزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ومضرب به فيه إلا الذي مؤتؤه من بعد ما جاءتهم البينات، من بعد ما جاءتهم البينات بينهم.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 فاختلفوا بين مؤمن وكافر فلأجل ذلك بعث الله الرسل مبشرين أهل الإيمان والطاعة بما أعد الله لهم من رحمته ومنذرين أهل الكفر بما أوعدهم الله به من شديد عقابه وأنزل مع رسله الكتب مشتمله على الحق الذي لا شك فيه ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف في شأن محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به بعد وضوحه إلا الذين أعطوا التوراة ظلما منهم حسدا، فوفق الله المؤمنين لمعرفة الهدى من الضلال بإذنه وإرادته، والله يهدي من يشاء إلى طريق مستقيم جاج فيه، وهو طريق الإيمان. أم أن حسبتم أن تدخل الجنة، ولما يأتيكم مثل الذين خلو، ولما يأتيكم مثل الذين قدركم. فَكَمْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا حتى أم ظننتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة ولم يصدكم ابتلاء مثل ابتلاء الماضين من قبلكم حيث أصابهم شدة الفقر والمرض وزلزلتهم المخاوف حتى بلغ بهم البلاء أن يستعجلوا نصر الله فيقول الرسول والمؤمنون معه متى يأتي نصر الله ألا إن نصر الله قريب من المؤمنين به المتوكلين عليه. يسألونك ماذا ينفقون قل من خير فللوعدين والأقربين واليتامى والمساكين ومن وما تفعلوا من خيرين وما اسألك أصحابك أيها النبي ماذا ينفقون من أموالهم المتنوعة وأين يضعونها قل مجيبا إياهم ما أنفقتم من خير وهو الحلال الطيب فليصرف للوالدين وللأدنى منكم من قراباتكم بحسب الحاج وللمحتاج من اليتامى وللمعدمين الذين ليس لهم مال وللمسافر الذي قطع به السفر عن أهله ووطنه وما تفعلوا أيها المؤمنون من خير قليلا كان أو كثيرا فإن الله به علي لا يخفى عليه منه شيء وسيجازيكم عليه فوائد من الآيات اولا ترك شكر الله تعالى على نعمه وترك استعمالها في طاعته يعرضها للزوال ويحيلها بلاء على صاحبها ثانيا الأصل أن الله خلق عباده على فطرة التوحيد والإيمان به وإبليس وأعوانه هم الذين صرفوهم عن هذه الفطرة إلى الشرك به ثالثا أعظم الخذلان الذي يؤدي للفشل أن تختلف الأمة في كتابها وشريعتها فيكفر بعضها بعض ويلعن بعضها بعضا رابعا الهداية للحق الذي يختلف فيه الناس ومعرفة وجه الصواب بيد الله ويطلب منه تعالى بالإيمان به والانقياد له خامسا الابتلاء سنة الله تعالى في أوليائه فيبتليهم بقدر ما في قلوبهم من الإيمان به والتوكل عليه سادسا من أعظم ما يعين على الصبر عند نزول البلاء الابتلاء بالصالحين وأخذ الأسوة منهم كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تحبوا شَيْئًا وَهُوَ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وأنتم لا تعلم فرض عليكم أيها المؤمنون القتال في سبيل الله وهو مكروه للنفس بطبيعها لما فيه من بذل المال والنفس ولعلكم تكرهون شيئا وهو في الواقع خير ونفع لكم كالقتال في سبيل الله فمع عظم ثوابه فيه النصر على الأعداء ورفع كلمة الله ولعلكم تحبون شيئا وهو شر ووبال عليكم كالجلوس عن الجهاد فإن فيه الخذلان وتسلط الأعداء والله يعلم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 وَإِذْ أكبر من وَالَّذِينَ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن وَرَسُولُهُ إن استطاعوا ومن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 إن الذين آمنوا والذين هاضروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرضون رحمة الله والله غفور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 بِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَا دَامُونَ الحب كَذَلِكَ يُبِينُ وَهُوَ يسالك اصحابك ايها النبي عن الخمر وهي كل ما غطى العقل واذهبه يسالونك عن حكم شربها وبيعها وشرائها ويسالونك عن حكم القمار وهو ما يؤخذ من المال عن طريق المنافسات التي فيها عوض من الطرفين المشتركين في المنافسه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 ينفقونه من أموالهم على وجه التطوع والتبرع قل مجيبا إياهم أنفقوا من أموالكم اليسير الذي يزيد عن حاجتكم وقد كان هذا أول الأمر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 ثانيا جاء الإسلام بتعظيم الحرمات والنهي عن الاعتداء عليها ومن أعظمها صد الناس عن سبيل الله تعالى ثالثا لا يزال الكفار أبدا حربا على الإسلام وأهله حتى يخرجوهم من دينهم والله موهن كيد الكافرين رابعا الإيمان بالله تعالى والهجرة إليه والجهاد في سبيله أعظم الوسائل التي ينال بها المرء رحمة الله ومغفرته خامسا حرمت الشريعة كل ما فيه ضرر غالب وإن كان فيه بعض المنافع مراعاة لمصلحة العباد في الدنيا والآخرة ويسألونك عليتنا قل إصراح لهم خير وأن تخالفوهم إخوانكم والله يعلم المقصد من المصلح وإن شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم شرع ذلك لعلكم تتفكرون فيما ينفعكم في الدنيا والآخرة ويسألك أصحابك أيها النبي عن قيامهم بالولايه على اليتامى كيف يتصرفون في التعامل معهم وهل يخلطون أموالهم معهم في النفقة والمطاعمة والمساكنه قل مجيبا إياهم تفضلكم عليهم بإصلاح أموالهم من غير أخذ عوض أو مخالطة في أموالهم خير لكم عند الله وأعظم أجر وهو خير لهم في أموالهم لما فيه من توفر أموالهم عليهم وإن تشاركوهم بضم مالهم إلى مالكم في المعاش والمسكن ونحو ذلك فلا حرج في ذلك فهم إخوانكم في الدين والإخوة يعين بعضهم بعضا ويقوم بعضهم على شؤون بعض والله يعلم من يريد الإفساد من الأولياء بمشاركة اليتامى أموالهم ممن يريد الإصلاح ولو شاء أن يشق عليكم في شأن اليتامى لشق عليكم ولكنه سبحانه يسر لكم سبيل التعامل معهم لأن شريعته مبنية على اليسر إن الله عزيز لا يغالبه شيء حكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا مؤمنة خير من المشركة ولو أعجرتكم ولا تُمُكِحُ المُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ولا مُؤْمِنٌ خيرٌ مِنْ مُشْرِكٍ ولو أعجبكم أولئكَ ذرُونَ إلَى النَّارِ والله يَذْرُو تتزوج وأيها المؤمنون المشركات بالله حتى يؤمن بالله وحده ويدخل في دين الإسلام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 إلى دخول الجنة والمغفرة من الذنوب بإذنه وفضله ويبين آياته للناس لعلهم يعتبرون بما دلت عليه فيعملوا بها ونسألونك عن المحيط قل هو أدى فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربوهم حتى يقهر فإذا تقهر فأتوهن من حيث أمركم هلك أصحابك أيها النبي عن الحيض وهو دم طبيعي يخرج من رحم المرأة في أوقات مخصوصة قل مجيبا إياهم الحيض أذى للرجل والمرأة فاجتنبوا جماع النساء في وقته ولا تقربوهن بالوضع حتى ينقطع الدم عنهن ويتطهرن منه بالغسل فإذا انقطع وتطهرن منه فجامعوهن على الوجه الذي أباح الله لكم طاهرات في قبلهن إن الله يحب المكثرين من التوفة من المعاصي المبالغين في الطهارة من الأخبار مساءكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن وقدموا لأنفسكم وابتضوا الله واعلموا أنكم ملاقوه زوجاتكم محل زرع لكم يلدن لكم الأولاد كالأرض التي تخرج الثمار فأتوا محل الزرع وهو القبل من أي جهة شئتم وكيف ما شئتم إذا كان في القبل وقدموا لأنفسكم بفعل الخيرات ومنه أن يجامع الرجل امرأته بقصد التقرب إلى الله ورجاء الذريه الصالحة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 أنتَ بروَّتَ التَّقوىَ تُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ لا تجعل اسم الله حجة مانعة لحلفكم به من فعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس بل إذا حلفتم على ترك البر ففعلوا البر وكفروا عن أيمانكم والله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم وسيجازيكم عليها فواعد من الآيات أولا تحريم النكاح بين المسلمين والمشركين وذلك لبعد ما بين الشرك والإيمان ثانيا دلت الآية على اشتراط الولي عند عقد النكاح لأن الله تعالى خاطب الأولياء لا. لما نهى عن تزويج المشركين ثالثا النهي ان النهي عن أن يجامع الرجل امرأته وهي حائض حتى تطهر وتغتسل وأما ما دون الجماع فلا ينهى الرجل عنه رابعا حث الشريعة على الطهارة الحسية من النجاسات والأقذار والطهارة المعنوية من الشرك والمعاصي خامسا ترغيب المؤمن أن يكون نظره في أعماله حتى ما يتعلق بالملذات إلى الدار الآخرة فيقدم لنفسه ما ينفعه فيها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 يحاسبكم الله بسبب الايمان التي تجري على ألسنتكم من غير قصد كقول أحدكم لا والله وبلا والله فلا كفارة عليكم ولا عقوبة في ذلك ولكن يحاسبكم على ما قصدتموه من تلك الايمان، والله غفور لذنوب عباده حليم لا يعاجلهم بالعقوبة للذين يؤلون النساء فإن للذين يحلفون على ترك جماع نسائهم انتظار مدة لا تزيد عن أربعة أشهر ابتداء من حليفهم وهو ما يعرف بالإيلاء فإن رجعوا إلى جماع نسائهم بعد حلفهم على تركه في مدة أربعة أشهر فما دون فإن الله غفور يغفر لهم ما حصل منهم ورحيم بهم حيث شرع الكفارة مخرجا من هذا اليمين وإن عزهوا الطلاق الله سميع عليم وإن قصدوا الطلاق باستمرارهم على كرك جماع نسائهم وعدم الرجوع إليه فإن الله سميع لأقوالهم والتي منها الطلاق عليم بأحوالهم ومقاصدهم وسيجازيهم عليها وإن طلقات والمطلقات ينتظرن بأنفسهن ثلاث حيض لا يتزوجن خلالها ولا يجوز لهن أن يخفين ما خلق الله في ارحامهن من الحمل إن كن صادقات في الإيمان بالله واليوم الآخر وأزواجهن المطلقون لهن أحق بمراجعتهن في مدة ان قصدوا بالمراجعة الألفة وإزالة ما وقع بسبب الطلاق وللزوجات من الحقوق والواجبات مثل الذي لأزواجهن عليهن بما تعارف عليه الناس وللرجال درجة أعلى عليهن من القيامه وأمر الطلاق والله عزيز لا يغلبه شيء حكيم في شرعه وتدبيره الطلاق مرتان فنساكم بمعروف أو تسريح بنحسان ولا يحر لكم أن تأخذوا مما آتيتموه إلا أن يخاف الله يقي ما حدود الله فإن خفتم فلا جناح به الله فلا وَمَن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 عدم قيامهما بالحقوق الزوجية بينهما فلا حرج عليهما أن تخلع المرأة نفسها بمال تدفعه لزوجها مقابل طلاقها تلك الأحسام الشرعية هي الفاصلة بين الحلال والحرام فلا تتجاوزوها ومن يتجاوز حدود الله بين الحلال والحرام فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بإيرادها موارد الهلاك وتعريضها لغضب الله وعقابه فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زبراً غيراً فإن طلقها فلا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 وزودها الأول أن يتراجع بالعقد ومهر جديدين إن غلب على ظنهما أنهما يقومان بما يلزمهما من الأحكام الشرعية وتلك الأحكام الشرعية يبينها الله لأناس يعلمون أحكامه وحدوده لأنهم هم الذين ينتفعون بها فوائد من الآيات أولا بين الله تعالى أحكام النكاح والطلاق بيانا شاملا حتى يعرف الناس حدود الحلال والحرام فلا يتجاوزها ثانيا المعاشرة الزوجية تكون بالمعروف فإن تعذر ذلك فلا بأس من الطلاق ولا حرج على أحد الزوجين أن يطلبه وإذا طلقتم النساء فبلغت أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ولا تتخذوا حياة الله حسوا واذكروا نعمه الله طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن واذا لا طلقتم نساءكم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 يذكركم بهذا ترغيبا لكم وترهيبا وخافوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه واعلموا أن الله بكل شيء عليم فلا يخفى عليه شيء وسيجازيكم بأعمالكم وإذا طلقتوا النساء فبلغن أجلهم فلا تعملوهن أن ينكحن أزواجهم إذا تراغوا بينهم بالهار ذاته الله أعطوا أقل من ثلاث طلقات وانتهت عدتهن فلا تمنعوهن أن فلا تمنعهن أيها الأولياء حين من العودة إلى أزواجهن بعقد ونكاح جديد إذا رغبنا في ذلك وتراضينا مع أزواجهن عليه ذلك الحكم المتضمن النهي عن منعهن يذكر به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أكثر نماء للخير فيكم وأشد طهرا لأعراضكم وأعمالكم من الأدناس والله يعلم حقائ وعواقبها وانتم لا تعلمون ذلك والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن اثمار لا تكلف نفس الا وسعها ولا تضار والدته لا تضار ولا تضار, لا تضار واردة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارد مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراب منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم والوالدات يرضعن أولادهن سنتين كاملتين ذلك التحديد بسنتين لمن قصد إكمال مدة الرضاعة وعلى الزوج ابي الولد نفقة الوالدات المرضعات المطلقات ولباسهن بحسب ما تعارف عليه الناس مما لا يخالف الشر لا يكلف الله نفسا أكثر من سعتها وقدرتها ولا يحل لأحد الأبوين أن يتخذ الولد وسيلة إضرار للآخر وعلى الوارث وهو من كان يرث الصبي لو مات وله مال إذا مات أب الولد ولم يكن له مال مثل ما يكون على الأبي من الحقوق فإن أراد الأبوان في الولد قبل تمام السنتين فلا إثم عليهما في ذلك إذا كان بعد تشاورهما وتراضيهما على ما فيه مصلحة المولود وإن أردتم أن تطلبوا لأولادكم مرضعات غير الأمهات فلا إثم عليكم إذا سلمتم ما اتفقتم عليهم على المرضعة من أجرة بالمعروف بلا نقص أو مماطلة واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه واعلموا أن الله بما تعملون بصير فلا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجال على ما قدمتم من أعمال فوائد من الآيات أولا نهي الرجل عن إمساك مرأته بقصد الإضرار بها دون أن يكون راغبا فيها وبيان أن ذلك من الظلم ثانيا تحريم عضل المرأة بمنعها من الزواج أو منعها من الرجوع إلى زوجها الأول من قبل وليها ثالثا اتباع ما جاء به الشرع من أحكام وآداب تتعلق بالأسرة يورث الخير والطهارة رابعا حافظ الشرع للأم حق الرضاء وان كانت مطلقة من زوجها وعليه أن ينفق عليها ما دامت ترضع ولده خامسا نهى الله تعالى الزوجين عن اتخاذ الأولاد وسيله يقصد بها أحدهما الإضرار بالآخر سادسا الحث على أن تكون كل الشؤون المتعلقة بالحياة الزوجية مبنية على التشاور والتراضي بين الزوجين والذين يتوفون منكم ويذرون يَدْرُونَ أزْوَاجَهُمْ وَالذينَ توَفَّونَ وَالذينَ وعشرا مَنَّا كُمْ يَدْرُونَ فلا لَتَرَبَّصْنَ عليكم فيما بَعْتَ أَشْرَى فَإِذَا فَلَا والله بما تعملون خبي والذين يموتون ويتركون وراءهم زوجات غير حوامل ينتظرن بأنفسهن أوجوبا مدة أربعة أشهر وعشرة أيام يمتنعن فيها عن الخروج من بيت الزوج وعن الزينة والزواج فإذا انقضت هذه المدة فلا إثم عليكم أيها الأولياء فيما فعلن بأنفسهن مما كان ممنوعا عليهن في تلك المدة على الوجه المعروف شرعا وعرفا والله بما تعملون خبير لا يخفى عليه شيء من ظاهركم وباطنكم وسيجازيكم عليه ولا جناح عليكم بما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنمتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرون لا عليكم في التلميح بالرغبة في خطبة معتدة من وفاة أو طلاق دائن دون التصريح بالرغبة كأن يقول إذا انقضت عدتك فاخبريني ولا اسم عليكم فيما أخفيتم في أنفسكم من الرغبة في نكاح المعتدة بعد انقضاء عدتها علم الله أنكم ستذكرونهن لشدة رغبة كن رغبتكم فيهن فأباح لكم التلميح دون التصريح واحذروا أن تتواعدوا سرا على النكاح وهن في مدة العدة إلا وفق المعروف من القول وهو التعريض ولا تعزموا على عقد النكاح في زمن العده واعلموا أن الله يعلم ما تدمرونه في أنفسكم مما أباح لكم وحرم عليكم فاحذروه ولا تخالفوا أمره واعلموا أن الله غفور لمن تاب من عباده حليم لا يعاجل بالعقوبة لا إله عليكم وطلقت النساء ما لم تنسوهن أو تفربونهن بيبا ومبتعوهن اثن عليكم ان طلقتم زوجاتكم اللائي عقدتم عليهن قبل ان تجامعوهن وقبل ان توجبوا مهرا محددا لهن فاذا طلقتمهن على هذه الحال فلا يجب لهن عليكم مهر وانما يجب اعطاؤهن شيئا يتمتعن به ويجبر كسر نفوسهن بحسب الاستطاعه سواء كان موسعا عليه كثير المال او مضيقا عليه قليل المال وهذا العطاء حق ثابت على المحسنين في افعالهم ومعاملاتهم وَإِنَا طَلَقْتُمُهُنَّ وأن مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُمْ وَقَدْ فَرَدْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضًا فنسك ما فردتم أَن أن أَوْ أو يعفو الذي يجهي حردة النكاح وأن تعفو أقار في وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إن وإن طلقتم زوجاتكم لا يعقدتم عليهن قبل جماعهن وقد أوجبتم لهن مهرا محددا فيجب عليكم دفع نص المهر المسمى إليهن إلا أن اسمحن لكم عنه إن كنا رشيدا أو يسمح الأزواج أنفسهم ببدل المهر كاملا لهن وأن تتسامحوا في الحقوق بينكم أقرب إلى خشة الله وطاعته ولا تتركوا أيها الناس تفضل بعضكم على بعض والمسامحة في الحقوق فإن الله بما تعملون مصير فاجتهدوا في بذل المعروف لتنالوا ثواب الله عليه. فوائد من الآيات اولا مشروعية العدة على من توفي عنها زوجها بأن تمتنع عن الزينة والزواج مدة أربعة أشهر وعشرة أيام ثانيا النهي عن خطبة المرأة وهي في حال عدتها حتى تنتهي ويجوز التعريض بالرغبة في نكاحها دون التصريح إن كانت مطلقة بائنة ثالثا معرفة المؤمن بالطلاع الله عليه تحمله على الحذر منه تعالى والوقوف عند حدوده رابعا من طلق مرأته قبل الدخول بها يجب أن يدفع نصف المهر الذي سماه للمرأة فإن لم يسمه، فيعطيها أي شيء تطيب به نفسها خامسا الحث على المعاملة بالمعروف بين الأزواج والأقارب وأن يكون العفو والمسامحة وأن يكون العفو والمسامحة أساس تعاملهم فيما بينهم حافظوا عن الصلوات والصلاة المسطرة لله حافظوا على الصلوات بأدائها تامة كما أمر الله وحافظوا على الصلاة الوسطى بين الصلوات وهي صلاة العصر وقوموا لله في صلاتكم مطيعين خاشعين فإن خدتم فرجالا أو فإذا أنتم الله كما خفتم من عدو ونحوه فلم تقدروا على أدائها تامة فصلوا مشاتا على أرجلكم أو راكبين على الإبل والخيل ونحوها أو على أي صفة تقدرون عليها فإذا زال الخوف عنكم فاذكروا الله كما علمكم ومنه ذكره في الصلاة على كمالها وتمامها واذكروه ايضا لتعليمه إياكم ما لم تكونوا تعلمونه من النور والهدى والذين يتقون والذين يتقون منكم ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم متى عند الحول غير إخراج فإن خرج فرجن عليكم بما في أنفسهم من معروف والله عزيز والذين يموتون منكم ويتركون وراءهم ازواجا عليهم أن يوصوا لهن بأن يمتعن بالسكنة والنفقة عاما كاملا لا يخرجهن ورثتكم جبرا لهن لما أصابهن ووفاء للميت فإن خرجنا قبل إكمال العام من تلقاء أنفسهم فلا إثم عليكم ولا عليهن فيما فعلنا في أنفسهن من التزيون والتطيب والله غفور لا غالب لا حكيم في تدبيره وشرعه وقدره وهذا وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن حكم هذه الآية منسوخ بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وليه طلقاتها هم بالمعروف حقا عن المتقين وللمطلقات متاع يمتعن به من كسوة أو مال أو غير ذلك جبرا لخواطرهن المنكسرة بالطلاق وفق المعروف من مراعاة حال الزوج من قلة أو كثرة وهذا الحكم حق ثابت على المتقين لله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه كذلك يبين الله لكم آياته تعقلون مثل ذلك البيان السابق يبين الله لكم أيها المؤمنون آياته المجتملة على حدوده وأحكامه لعلكم تعقلونها وتعملون بها فتنالوا الخير في الدنيا والآخرة ألم ترى إلى الذين خرزوا ديارهم وهم ألوك حذر الموت فقال لهم الله مطوط ثم أحياهم إن الله وَإِنَّ عِلْمَ النَّاسِ ألم يبلغ علمك أيها النبي خضر الذين خرجوا من بيوتهم وهم خلق كثير خوفا من الموت بسبب الوباء أو غيره وهم طائفة من بني إسرائيل فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أعادهم أحياء ليبين لهم أن الأمر كله بيده سبحانه وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر إن الله لدو عطاء وفضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمه وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع عليم وقاتلوا أيها المؤمنون أعداء الله نصرة لدينه ورفعة لكلمته واعلموا أن الله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم وأفعالكم وسيجازيكم عليها من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقضر ويبسط وإنه من ذا الذي يعمل عمل المقرض فينفق ماله في سبيل الله بنية حسنة ونفس طيبة ليعود عليه أضعافا كثيرة والله يضيق في الرزق والصحة وغيرها ويوسع في ذلك كله بحكمته وعدله وإليه وحده ترجعون في الآخرة فيجازيكم على أعمالكم فوائد من الآيات أولا الحث على المحافظة على الصلاة وأدائها تامة الأركان والشروط فإن شق عليه صلى على ما تيسر له من الحال ثانيا رحمة الله تعالى بعباده ظاهرة فقد بين لهم آياته أتم بيانا للإفادة منها ثالثا أن الله تعالى قد يبتلي بعض عباده فيضيق عليهم الرزق ويبتلي آخرين بسعة الرزق وله في ذلك الحكمة البالغة ألم ترى إلى من بعد Oh, يبلغ علمك أيها النبي خضر الأشراف من بني إسرائيل بعد زمن موسى عليه السلام حين قالوا لنبي لهم أقن لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله فقال لهم نبيهم لعلكم إن فرض, إن فرض الله عليكم القتال أن لا تقاتلوا في سبيل الله قالوا منكرين ظنه فيهم أي مانع يمنعنا من القتال في سبيل الله مع وجود ما يقتضي ذلك منا فقد أخرجنا, فقد أخرجنا أعداؤنا من أوطاننا وأثروا أبناءنا فنقاتل لاستعادة أوطاننا وتخلص الأسران فلما فرض الله عليهم القتال أعرضوا إلا قلة منهم والله عليهم بالظالمين المعرضين عن أمره الناقضين لعهده وسيجازيهم على ذلك. وقال لهم إن الله قد بعث إن الله قد بعثكم طالوتم لك وَلَمْ يُرْتَ زَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بسطة قال لهم نبيهم إن الله قد أقام لكم طالوت ملكا عليكم لتقاتلوا تحت رايته قال أشرافهم مستنكرين هذا الاختيار ومعترضين عليه كيف يكون له الملك علينا ونحن أولى بالملك منه إذ لم يكن من أبناء الملوك ولم يعط مالا واسعا يستعين به على الملك قال لهم نبيهم إن الله اختاره عليكم وزاده عليكم سعة في العلم وقوة في الجسم والله يؤتي ملكه من يشاء بحكمته ورحمته والله واسع الفضل يعطي من يشاء عليم بمن يستحقه من خلقه وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم الترابط فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما تركها وقال لهم نبيهم إن علامة صدق اختياره ملكا عليكم أن أن يرد الله عليكم التابوت وكان صندوقا يعظمه بنو إسرائيل أخذ منهم فيه طمأنينة تصاحبه وفيه بقايا مما تركه آل موسى وآل هارون مثل العصا وبعض وبعض من الألواح إن في ذلك العلامة بينة لكم إن كنتم مؤمنين حقا فوائد من الآيات أولا أن ظلم الناس بإخراجهم من ديارهم والتعدي على حرماتهم من أعظم الأسباب التي تحمل على القتال ثانيا التنبيه إلى أهم الصفات القائد التي تؤهله لقيادة الناس وهي العلم بما يكون قائدا فيه والقوة عليه ثالثا إرشاد من يتولى قيادة الناس أن لا يغتر بأقوالهم حتى يبلوهم ويختبر, ويختبر أفعالهم بعد أقوالهم رابعا أن الله تعالى يصطفي من يشاء من خلقه وأن الملك بيده يؤتيه من يشاء بحكمته وعلمه خامسا أن الاعتبارات التي قد تشتهر بين الناس في وزن الآخرين والحكم عليهم قد لا تكون هي الموازين الصحيحة عند الله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله اغتريكم بناه فمن شرد منه فليس منه ومن لم أَنْ أَنَا مني إِنَّهُ مِنِّي خرج طالوت بالجنود عن البلد قال لهم إن الله مختبركم بنهر فمن شرب منه فليس على طريقتي ولا يصاحبني في قتال ومن لم يشرب منه فإنه على طريقتي ويصاحبني في القتال إلا من تسامح فشرب مقدار غرفة بكف يده فلا شيء عليه فشرب الجنود إلا قليلا منهم صبروا على عدم الشرب مع شدة العطش فلما جاوز طالوت النهر هو والمؤمنون معه قال بعض جنوده لا قدرة لنا لي يوم بقتال جالوت وجنوده وعندئذ قال الذين يوقنون أنهم ملاق الله يوم القيامة كم من فئة مؤمنة قليلة العدد غلبت طائفة كافرة كثيرة العدد بإذن الله وعونه فالعبرة في النصر بالإيمان لا بالكثرة والله مع الصابرين من عباده يؤيدهم وينصرهم فهزموهم بإذن وقتل داود جايوت وعاتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء شخصاً وَلَمَّا برزوا في آية ولما برزوا لجايوت وجنوده قالوا ربنا أكرب علينا صبراً وثبت أقدامنا ولما خرجوا ظاهرين لجالوت وجنوده توجهوا إلى الله بالدعاء قائلين ربنا صب على قلوبنا الصبر صبا وثبت أقدامنا حتى لا نفر ولا نهزم أمام عدونا وانصرنا بقوتك وتأييدك على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل جاود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وَلَوْ لَا دَقْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ وَلَا إِنَّ فهزموهم بإذن الله وقتل نبي الله داود عليه السلام قائدهم جالوت وآتاه الله الملك والنبوة وعلمه مما يشاء من أنواع العلوم فجمع له بينما يصلح, ما بينما يصلح الدنيا والآخرة ولولا أن من سنة الله أن يرد ببعض الناس فساد بعضهم لفسدت الأرض بتسلط المفسدين فيها ولكن الله ذو فضل على جميع المخلوقات تلك آيات الله مطلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك آيات الله الواضحة البينة نتلوها عليك أيها النبي متضمنة صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وإنك لمن المرسلين من رب العالمين فوائد من الآيات أولا من حكمة القائد أن يعرض جيشه لأنواع الاختبارات التي يتميز بها جنوده ويعرف الثابتة من غيره ثانيا العبرة في النصر ليست بمجرد كثرة العدد والعدة فقط وإنما معونة الله وتوفيقه أعظم الأسباب للنصر الضفر. ثالثا لا يثبت عند الفتن والشدائد إلا من عمر اليقين بالله قلوبهم مثل أولئك, فمثل أولئك يصبرون عند كل محنة ويثبتون عند كل بلاء رابعا الضراء إلى الله تعالى بقلب صادق متعلق به من أعظم أسباب إجابة الدعاء ولا سيما في مواطن القتال خامسا من سنة الله تعالى وحكمته أن يدفع شر بعض بعض أن يدفع شر بعض بعض الخلق وفسادهم في الأرض ببعضهم. سادسا تضمن القرآن الكريم الصدق في الأخبار والعدلة في الأحكام بما يدل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والجزاكم الله خيرا